قصة قصيرة الأفعى شاب وسيم مثقف وثري يملك شركة خاصة وفيلا كبيرة يملك كل شيء إلا الزوجة والأبناء وعندما يسأله أي أحد عن سبب عزوفه عن الزواج يسكت ويتهرب من الإجابة ويقول كل شيء قسمه ونصيب وأن نصيبه لم يحن بعد الجميع يتمنى هذا الشاب لأخته أو لابنته فهو عريس لقطة من وجهة نظرهم إلا أن العريس لا يتمنى أحدا لا يعرف أحد السبب في ذلك لكنه وحده من يعرف السبب وحده يعلم مقدار خوفه من تكرار ما حدث مع والده في أن يحدث معه لقد عانى لسنوات طويلة من الحياة المشردة ما بين بيت جدته لأمه إلى بيت جدته لأبيه وكل ذلك بسبب أمه نعم أمه السيدة الراقية التي لم تكن تمنعها حياتها الأرستقراطية وتربيتها من معاملة ابنها بكل قسوة وجفاء وترفع لقد كان والده رجلا مسالما طيب القلب رقيق العواطف متسامحا وكانت أمه سيدة شديدة قوية الشخصية تحارب كل من يعارض أفكارها أو يرفض آراءها وتصر على ما تريد ولا تعمل أي اعتبار لزوجها المسكين وكانت في حالات الغضب تتمادى على زوجها المسكين تهينه وتطرده من المنزل وتأخذ ابنها إلى منزل أسرتها ليبقى عند جدته لأمه عدة أشهر وكل ذلك لتحرمه من رؤيته كان شديد التعلق بوالده شديد الخوف من والدته وكان يكرهها نعم يكرهها خاصة بعدما علم أن أباه قد مات بعد شجار عنيف مع أمه منذ ذلك اليوم لم يعد يستطيع النظر في وجه أمه ولم يعد يستطيع البقاء في بيت جدته لأمه وأصر على أن يذهب إلى بيت جدته لأبيه ومكث عندها بقية عمره حتى أصبح شابا ناجحا ومتفوقا الجميع يحبه الجميع يتمناه لكنه يريد أن يبقى وحيدا دون زوجة، دون أبناء لأنه يعتقد أن جميع النساء مثل أمه ناعمات المظهر سامات كالأفاعي تلدغ من يقترب منها إنه راض بحياته وحيدا دون زوجة ودون أبناء